وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان شاء الله عز وجل درسنا في اسمي الحفيظ والحافظ سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ان ربي على كل شيء حفيظ وقال سبحانه وتعالى ربك على كل شيء حفيظ وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم يعني يحصي عليهم أفعالهم ويحفظ أعمالهم ليجازيهم ليجازيهم بها يوم القيامة وما أنت عليهم بوكيل لست أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام بالوكيل عليهم بحفظ أعمالهم وأنما أنت منذر وانما انت يا انت منذر فبلغهم ما ارسلت به اليهم اليهم فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اذا هنا والذين يتخذون من دونه اولياء الله حفيظ عليهم يحصي اليهم هذه الافعال ويحفظ هذه الاعمال ليجازيهم بها وقال تعالى فالله خير حافظ ذكر ابن جرير رحمه الله ان يعني هنالك قراءتين فالله خير حافظا فالله خير حفظا على معنيين فالله خيركم حفظا وفالله خيركم حافظا وقال عز وجل طبعا هذه جاءت في معرض ايش فالله خير حافظ وهو الرحيم الرحيمين في قصه يوسف عليه السلام ما الذي قالها هو يعقوب عليه السلام وكان في معرض ايه يعني طريق كونه فقد ولده كذا فالان يتكلم يعني بييقين يقين والتوكل بحفظ الحافظ عليكم السلام وحفظ الحفيظ سبحانه وتعالى و علينا ان ننتبه ايها الاخوه يعني هذه الاسماء حقيقه تستثمر لحاجه الانسان اولا يجب ان يعتقدها وان يعني يتعرف هذه الاسماء وما يتفرع منها من الصفات وعليه حقيقه ان يمضي قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها كيف الان الحبيب الحافظ في حال الخوف في حال واسيما الان هذه الامور تكثر فيكون يقينه ان الله عز وجل هو الحفيظ وان الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وان الامر كله بيد الله تبارك وتعالى وقال تعالى وكنا لهم حافظين وقال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وهذا من اسماء الاسمان العظيمان دلل على ان الله عز وجل موصوف بالحفظ وهذا الوصف يتناول امرين هذه الايات الان تتحدث عن وتنطق او تخبر وترشد وتوجه وتبين ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالحفظ هذا الوصف يتناول امرين الاول الحفظ بعلمه جميع المعلومات يعني الله يحفظ جميع المعلومات لا يغيب عنه شيء منها وفي مقابل ذلك النسيان ايش اللي بقابل الحفظ النسيان والله عز وجل نزه نفسه يعني نزه نفسه عنه يعني النسيان لكمال علمه وحفظه قال تعالى وما كان ربك نسيا وقال تعالى قال علمها عند ربي من الذي قال ايوه موسى عليه السلام احسنت يتكلم يعني في حق رب العالمين عز وجل علمها عند ربي في كتاب فما بال القرون ايه الاولى قال علمها في عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى احصا احصاه الله ولا نسوا فالله تبارك وتعالى يحفظ على الخلق اعمالهم ويحصي عليهم اقوالهم هذا يعني حفيظ السلام عليكم السلام يعني حفيظ يحفظ على الخلق اعمالهم ويحصي عليهم اقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبه هذا معنى يعني بعض الناس حتى في الاصطلاح الان في الدوائر الرسميه وفي كذا بقول لك الملف الحفظ يحفظ مثلا ايه وهذا مواد حافظه يعني تحفظ ايه هذا الشيء وهذا الشيء محفوظ وانا حفظت كذا وكذا يعني حفظت الدرس جعلته ايش يعني يعني في صدري حفظت هذا الشيء فما يطير مني هذه المعلومات على سبيل المثال ف هذا الحفظ اذا ياتي بمعنى الاحصاء واولا يعني الحفظ بعلمه جميع المعلومات سبحانه وتعالى فلا يغيب عنه شيء ولا يكون لك نسيان ابدا فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق على الخلق اعمالهم ويحصي عليهم اقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم هذا معنى الحفظ هذا داخل كله في معنى في معنى الحفيظ ومعنى الحافظ ومعنى الحفظ وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر كل صغير وكبير كل صغير وكبير من الاشياء مستقر يعني مثبت في الكتاب مكتوب مستقر ايش اشتقاقه ايوه يعني نقول الان اسم ايش اسم مفعول احسنت اسم مفعول يعني مستقر على وزن مفتعل ايه من مشتقه ايش الفعل من مستطر لو اردنا ان نبحث ايوه نبحث عنه في المعجم او نبحث يعني سواء ما تن في اللغويات او في معجم القران الكريم ايش ماده مستطر سطر سطر اذا يعني سطر اذا كتب سطر واضح سطر ايش معناه اذا كتب سطرا وكل صغير وكبير مستطر يعني مستطر مفتعل يعني مسطر يعني مكتوب ايه سطرا سطرا سطرا بالسين هي ترقيق السين ايه سطرا سطرا مستطر يعني مثبت كتابي محفوظ مستطر من السطر كتب سطرا اكتب سطر ثاني السطر معروف أيه. ووكل سبحانه ملائكه كراما كاتبين يحفظون على العباد اعمالهم ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس ان كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحسي عليها ما تكسب من خير او شر انا حافظ يعني هذه حافظ من ربها يحفظ اعمال ويحسي عليها ما تكسب من خير او شر يحسي عليها كيف يقال والله انا حفظت اعمالك انت يعني حفظت انك ذهبت كذا والى اخره وتهجمت على فلان او احترمت فلانا او قلت كذا او تسلمت كذا متى انسان يقول لشخص انا حفظت يعني حفظت يعني اه قد يقول بعض بعضهم, بعضهم يقولها العباءه هي لعبه لكن عبانيه مثلا حفظت ما بدر منك وما صدر عنك او منك مثلا ف هنا الله يبارك فيكم ايها الاخوه الاحبه ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لا عليها حافظ من الرب يا حافظ من الله عز وجل يحفظ عملها ويحسب عليها ما تكسب من خير فيها او شر وقال تعالى وان عليكم لحافظين ان عليكم ملائكه حفظه كرامه فلا تقابلوهم بالقباح فانهم يكتبون عليكم جميع اعمالكم هذا حقيقه فيه يعني آآ آآ تهديد وعيد للكافر والمشرك والفجر وفيه كذلك بشره للمؤمن وفي دعوه الى تسكيه النفوس وان عليكم لحافظين كراما كاتبين اما الكرام الكاتبين هذا واضح جدا انه يعني يكتبون على الناس جميع اعمالهم وان عليكم لملائكه حافظه كرامه فلا تقابلوهم بالقبائح هذا كريم لا تكن انت قبيحا فلا تقابلوهم بالقبائح الادب مع الله عز وجل ادب مع الملائكه الادب مع الناس ادب مع الصغير والكبير الاسلام ادب بادب ورحمه وان ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي احاطه علمهباحوال العباد كلها هذا المعنى من حفظه ايه وان عليه من حافظين يقتضي يعني يلزم منه احاطه تكون لك احاطه احاطه علم رب العالمين عز وجل باحوال عباده كلها ظاهرها وباطنها سرها وعلىها طبعا نحن لا ناخذ هذا استنباطا من هذه الايه فحسب بل اسماء الله عز وجل يعني تقضي بهذا الامر ان الله سبحانه وتعالى يعني الحيط علمه بكل شيء وذكرنا احنا بالاسماء السابقه ماذا ذكرنا ايه ايه ايه ايوه المحيط المحيط ذكرنا كلمه المحيط ايضا يقتضي احاطه علمه باحوال عباده كلها ظاهرها وباطنها سرها وعلنها و كما يقتضي كذلك كتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في ايد الملائكه ويقتضي كذلك العلم بمقاديرها وكماليا نقصها مقادير جزائها في الثواب والعقاب يقتضي كذلك المجازاه عليها بفضله وعدله سبحانه وتعالى اذا هذا يعني بالنسبه لقضيه الحفيظ او الحافظ او وصف الحفظ يتناول الحفظ بجميع حاله حفظ بعلمه جميع المعلومات حفظ رب العالمين بعلمه جميع المعلومات وانه لا يغيب عنه شيء والنسيان لا يمكن ابدا وما كان ربك نسيا ايه وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى الله عز وجل احفظ الخلق الاعمى يحفظ عليهم الاقوال يعلم النيه يعلم ما تكنه الصدور يعلم السر واخى ووكل من يعني قال لي اكبر ربامين على الزوجل فهو مستغني عن الملائكه ولكن اختارت حكمته هكذا انه وكل سبحانه ملائكه كرامه كاتبين يحفظون على العباد اعمالهم اذا حينما يقرا تقرا علينا هذه الايات وان عليكم لحافظين كراما كاتبين تذكر الحفيظ الحافظ واضح تذكر اسمين الحفيظ والحافظ كلما تقرا هذه الايه ايه وان عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون تذكر ان الله عز وجل يحصي عليك الاعمال يحفظ عليك الاعمال ويحصي عليك الاقوال ويعلم ما تكن الصدور كل هذا يعني في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى ايوه كذلك نعم وهذا المعنى من حفظه عز وجل يقتضي قلنا احاطه العلم احاطه علم الله هذه الاحوال ويقتضي كذلك ان تكتب في اللوح المحفوظ ويقتضي المجازاه اذا هذا المعنى من الحفظ يقتضي ايه يحاطط علم الله باحوال العباد ظاهري هو بيعطيناها سري على التفصيلات وكذلك الكتابه في ايه في اللوح المحفوظ ثانيه وثالثا المجازاه عليها المجازاه عليها يعني ممكن نبقى 1 2 3 عند كلمه يحتضى حاطط 1 وعند كتابتها 2 وعند اخر فقره يعني ثم مجازاتهم نضعه 3 <تصفيق> احنا الان يعني في في العلم وفي الكتاب احنا ما قلنا قبل وبعد متى جيد ماذا كررنا ماذا تنقتضي الالحاطه وتقتضي الكتابه وتقتضي المجازاه المجازاه واضحه جيد والالحاط يعني يحاط العلم باحوال عباده قبل ان تخلق الخلائق كله فهو محيط بذلك الا اهم قضيه الكتابه في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في ايدي ايه الملائكه هذا الامر كله تحت ايه تحت الامر الاول تكلمنا ان الحفيظ والحافظ يدخلان حقيقه يعني هذا الوصف الحفظ من ال الحفيظ والحافظ يتناول امرين الامر الاول تكلمنا اما الامر الثاني فان هو سبحانه وتعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وارض وما فيهما ليتبقى مدة بقائها يعني معنى كلمة الحفيظ والحافظ تتذكر حفظ رب العالمين للسماوات والارض لا تزول لا تضطر لا تميت لا يسقط شيء على شيء لا يثره ولا يعزه شيء كما قال الله تبارك وتعالى ولا يأوده ولا يأوده حفظهما لا يشق عليه ولا يثقره ولا يكرثه ذلك يعني هذا كلمه يأود مشتقة من ايه من آذا يقال آدن هذا الامر فهو يأودني اودا واياده ذكر الان اياد يعني مشتقة ايه من هذا المعنى لا يشق عليه لا يعود لا يش يعني لا يشق عليه حفظ السماوات والارض لا يثقله ذلك ويقال ما ادك فهو ليائد ما اثقلك فهو ليثقل ايه ما اثقلك فهو ايه ليثقل ما ادك من ادى اا هذه اذا اخواني انه الله جل لا اوده حفظ السماوات والارض الله جل يحفظ السماء ان تقع على الارض قال عز وجل ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه يعني يمسك السماء الا تقع لولا ان تدافن وايش معناها لولا الا تدافن لولا ان تدافن ايه معناها لولا الا تدافن غير اللغه العربيه وقال تعالى وجعلنا السماء سقفاً محفوظا سقفاً محفوظا جعلنا السماء سقفاً على الارض مثل القبه عليها قبه السماء فوق الارض مثل قبه محفوره عاليا محروسا ان ينال محفوضا لا يسقط ومحفوظا تدخل كذلك كما قال ابن جرير يعني محفوظا يقول حفظناها من كل شيطان رجيم هذا بتضمن كلمه الحفظ المشتقه من الحفيظ والحافظ تتضمن حفظ السماء وايه والارض حتى تبقى مده الى ان ياذن الله عز وجل بالتكوير وبالتسجير وبايه الى الشمس واذا الكواكب الى الانتثار والانكدار والى اخره هذا كله يعني يتحقق ويقع ف لكن هذه فتره الحفظ الى ان تبقى هذه المده وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون فهم ما استفادوا الحقيقة ما آمنوا وما دعاهم ذلك ليؤمنوا ويوحدوا الله عز وجل من خلال رؤيتهم لهذه المعجزه الكبيره وما شهدوا لربهم عز وجل ببديع الصنع او ان شهدوا ببديع الصنع لم يلزموا انفسهم ولم يأخذوا بلازم ذلك انه ينبغي ان يفرض بها بالعباده وبالتوحيد يعني والله انت مين منكم يا اخوان بيستطيع يصنع مثل هاد اه مين بيستطيع والله اذا صراحه نقول في عنده مهاره ليس كذلك انه في شيء من مهاره طيب لو كان شيء افخم ادق وفي يعني اسرار اعلم واعظم نقول يعني مثلا الان بعض انواع مثل يعني امور تتعلق بالمراكز المركبه الفضائيه بعض انواع مثل الاسلحه المتطوره في تقنيات تتعلق يعني حقيقه تقول انت هذا اللي اللي شاهد يعني اللي صنع النت انا موفق في هذه الصنعه اما كان عنده ابداع اليس كذلك هذه السماء التي لا تسقط على الارض بزينتها وبالدقه وسبحان الله بالشيء الباهر ايه الذي لا يستطيعه احد وقد فرض به رب العالمين فالله عز وجل يقرع ويوبخ ويعنف قلوبهم عن اياتها معرضون لان اسم الحفيظ والحافظ ينبغي ان يقولهم وان ياخذهم الى عالم التوحيد الى ان يوحدوا الله الانبهار والاعجاب مصح هذا التعبير وما اعظم هذا الخالق لكن هؤلاء هم عن اياتها ايه معرضون هم عن اياتها معرضون وقال تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا اي لالا تزولا من اماكنهما حاف الله عز والحافظ له ما انت زولا من ايه من اماكنه وتكفل سبحانه بحفظه تابه العزيز قال تعالى هذا من معاني الحفيظ والحافظ الحفظ ان نحن نزلنا الذكر وهو قران وان له لحافظون وهنالك من يرى ان هذا الحفظ يتناول ايه السنه الحديث وحي الكتاب وحي ايه السنه وان رجل حافظون وانا للقران الحافظون من ان يزاد فيه باطل ما ليس منه او ينقص منه ما هو منه من احكامه وحدوده وفرائضه فالله عز وجل حافظ للقران وحافظ للسنه وحافظ للدين وان له لحافظ ما استطاع ابو لهب بكل ما اوتي من قوه ان يمنع تبته داء ابي لهذوته وحفظ الله عز وجل هذه الايه وهي تتلى بين ظهراني المشركين ويسمعها ابو لهب وتسمعها ام لهب وكان بامكاني يعني بامكانهما ان يقول ايش القران هذا نحن الان من اهل يسع اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولكن انظروا الى معجزه القران القران يتلى ويستمعون في حياء تيهما ويموتان على الكفر وكانت عند الناس يعني انصح التعبير ستكون عند الناس اعظم شبهه ستكون ايه هذه اعظم شبه انه كيف طيب هؤلاء او هذاني تشهدا لكن الله عز وجل هو الحكيم ولو نفاق آه, اه ولو وانا هذا اقصد يعني ولو نفاق يعني من باب النفاق ايه فالله عز وجل يحفظ دينهم وحفظ بعض هذه الايات وما استطاع وكذلك يعني امات غم... همادني آ... مشاء بين م اه وهكذا يعني ايات كانت تخاطب يعني اناسا معينين وما استطاعوا محو هذه الايات فالله عز وجل هو ايه هو الحافظ يدخل معنى الحفظ في يعني في هذا كذلك فلا يطوله تحريف ولا يلحقه تبديل ولا يغير فيه حرف ومع تطاول ايام وامتداد الزمان بقي القران كما هو طبعا عدم بقاء بعض الكتب الاخرى لانها نسخت لكن قبل ان تنسخ كانت ايه كانت صح والله وبقيت اياته يعني القران كما انزلها الله عز وجل على نبيه عليه السلام وسيظل محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى وسيظل محفوظا بحفظ الله عز وجل واحد كان مره يعني شو حنطلب كتب من خارج البلاد وكان من جملتها ايه نسخه مصحف فجاء شخص اشفق عليه قام قال امسك هذا ضعه الان في جيبك ولانه يعني كشف البضاعه على حتى انه تكشف فتره العينات ومثلا بعد اشفق علينا ضع هذا في, في في جيبك الان يعني القصه ستكون طويله ايه للتحري وللتثبت انه هذا ما فيه يعني انه مطابق الحمد لله على ايه يعني على هذا التحري انه كيف ييسر الله عز وجل ايه الاسباب لحفظ هذا يعني الدين وحفظ كتابه سبحانه وتعالى يعني اذا كان الانسان منه مثلا والله فلان قال كذا وكذا انت تغضب يا اخي انت تفترون علي وانا على وجه الارض وانا يعني انا حي كيف تفترون ارجعوا الي فتحاول ان تدافع عن نفسك فكيف برب العالمين الا يحفظ كلامه الا يحفظ كلامه سبحانه وتعالى وه سيظل محفوظا بحفظ الله عز وجل ومن معاني هذا الاسم انه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لهم نوعان عام وخاص حفظ الله عز وجل عباده نوعان عام وخاص هذا الحفظ مثل ايش مثل الرحمن الرحيم تتذكرون يعني ها خاص وعام فالعام حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والاوى وهدايتهم الى مصالحهم والى ما قدر لهم ما قدره من ضرورات وحاجات وهذه الهدايه العامه التي قال عنها سبحانه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا هذه يعني كان هناك حوار بين ا موسى و يعني موسى واخوه وفرعون موسى واخوه عليهم السلام وفرعون فعند بيان او عند ذكر البينات فقولوا فرعون فمن ربكما فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي اعطى كل شيء خلقه وتم هذا بعضهم قال خلق لكل شيء زوجه بعضهم قال جعل الانسان انسانا والحمار حماره والشاة شاتا بعضهم قال اعطى كل شيء صورته سوى خلق كل دابه قالوا اعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه يعني سبحان الله تجد الفيل الجهاز التناسلي عنده للتناسل ايه معه يعني انا اذكر بالفعل بعض الحيوانات الضخمه رايتها يعني باننيس عند التبول كيف ثال البربيش تاع التنك 6 متر يعني <تصفيق> سبحان الله وبينما تجد يعني القط يعني هنا ما يقول مثلا ايه هذا يتناسب مع في الجهاز البصري الجهاز السمعي الجهاز التناسلي سبحان الله هذا بيتناسب مع وهذا ما يتناسب معه ولم يجعل للانسان من خلق الدابه ولا للدابه من خلق الكلب ولا للكلب من خلق الشاه واعطى كل شيء ينبغي له من النكاح هذا ايه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا سبحانه وتعالى هذا من معاني ايش الحفظ من معاني ايش الحفظ يا اخوه وهيا كل شيء على ذلك ليس شيء منها يشبه شيئا من افعاله في الخلق والرزق والنكاح وبعضهم قال الذي اعطى كل شيء خلقه هذا هذا الكلام الكلام ايها الاخوه يقوله موسى عليه السلام لمن لفرعون يبين من هو الله عز وجل الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه يعني هذه المعاني جميله فالان تخيلوا انتم الان استشعروا ان موسى عليه السلام يتكلم امام فرعون يقول له يا فرعون انت تسال من يعني من هو الا الرب سبحانه وتعالى الذي اعطى كل شيء خلق له تمهدا خلق لكل شيء زوجا جعل الانسان انسانا والحمار حمارا والشاة شاتا اعطى كل شيء صورته اي صورة كلب اي صورة قطه اي صورة انسان اي صورة وهناك تفاوت في الصور بين كل انسان ايه وتفاوت في الصوت تفاوت في البصمات سبحانه وتعالى أعطى كل الذي خلق ما يصلح هو من خلقه كل هذا الجواب لفرعون ولم يجعل الإنسان من خلق الدابة ولا يدابت من خلق الكلب ولا الكلب من خلق الشان وأعطى لكل شيء ينبغي له من النكاح سبحانه وتعالى بما يتناسب الرجل مع المرأة الآن البهائم الحشرات الحيوانات الضخمة سبحان الله وترى هذه النمله يعني تتطى هذه مثلا هذه الذكر تطى ايه بالانثى تشعر بالمتعه مع صغار حجمها هذه الذبابه يعني ذكر الذباب ياتي ايه كذا يقول بعوط على صغري هذا يستمتع الفيل يفعل هذا ايه سبحان الله وهيا كل شيء على ذلك سبحانه وتعالى كذلك يعني يعني قالوا لقوله تعالى والذي قدر فهدى اي قدر قدرًا وهدى الخلائق اليه قدر قدرًا او قدرًا وهدى الخلائق اليه اي كتب الاعمال والاجال والارزاق هذا من جمله الجواب لفرعهم كتب الاعمال كتب الاجال كتب الارزاق ثم الخلائق ماشون في ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر احد ان يخرج منه الذي خلق الخلقه وقدر القدر وجبل الخليقه على ما اراد يعني اذا اردنا معنى المجمل الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا خلق الخلق وقدر الامور وجبل الخليقه على ما اراد سبحانه وتعالى الخلايق ماشيه على هذا لا تخرج عن هذا الاطار او عن هذا النظام مده الحياه الرزق ايه الاجل لذلك حينما جاء اجل فرعون ما استطاع ان يرد ايه ان يرد الاجل ما استطاع والاجسام تفنى وتبيد فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةٌ جملة الأمور قال من ربك الذي أعطى كل شيء خاصه ما هذا فكان من حكمته أن حفظ حتى بدنه فرعون وهو موجود في المتائف يراه الناس شيخ رب ثم هذا ممكن أن نهدى الوليد إلى أمها أو الأم إلى وليدها؟ كل هذا, معاني. هذا معاني نعم هذا يدخل معنا أنه يعني مثلا هذا يا على هذا الذكر يعلم ان حاجته عند هذه الوانا هناك علاقه كبيره من انواع النباتات وتهتدي الى ثدي امها او امها تهتدي الى ثدي امها لترضع منه مثلا يعني هذا الان تجد القطه مثلا القط من بعيد أنت في السياره تامل توازن انه هل تستطيع ان تقطع الشارع امها تنضم من طرف الى طرف ايه ولاحظوا الامور معها متوازنه وصحيه وا وربما الحالات في هذه البهائم اقل من حالات الادميين اليس كذلك يعني عمليا تراها ترى سي تقدر ان الان احيانا تمشي شويه وترجع من يعني راى مثل هذا المنظر تشوف انه تقدر له الان لا ما تدرك فترجع هذا يدخل في هذا المعنى ااا وكذلك حفظهم بدفع اصناف المكاره والمضار والشرور عنهم وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر هذا كله يعني الحفظ العام بتيسير الطعام والشراب والهواء وبدايه الخلق لمصالحها والذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا هذه الامور للبر والفاجر كافل للمؤمن والكافر الجميع والله جعل وكلا ببني ادم ملائكه يحفظونهم بامر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أن يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره بما هو بصدد أن يضره لو لا حفظ الله عز وجل هذا الحفظ العامل الحفظ الخاص حفظه تبارك وتعالى لأوليائه إضافة إلى ما تقدم يعني يحفظ لهم الطعام الشراب ذات إلى المصالح ودفع المكاره إلى آخره لكن هنا الحفظ لأوليائه بالإضافة إلى ما تقدم حفظ الإيمان من الشبه المغلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة فيعافيهم منها اللهم عافنا يا رب اللهم احفظنا من ذلك ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم ويحفظهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء يدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم كما قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إيه شمعني إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله عز وجل يدفع غائرة المشركين عن الذين آمنوا خطر المشركين عن الذين آمنوا بالله ورسوله إيه شتتمت الآية أيها الإخوة الأحبة ما هي تتمت الآية؟ ان الله لا يحب كل خوان كفور ان الله لا يحب كل خوان كفور لذلك وكان المعنى الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا ويحب الذين امنوا والذين كفروا والذين اشركوا هؤلاء خوانون يا شادي يقول كفر فالله عز وجل ده ما امنوا ان الله لا يحب كل كف خوان كفور فينصر المؤمن على الخوان الكفور لكن اذا كان في المسلمين من عنده الخياله ومن عنده الكفر فالله لا يحبه فكيف ينصره واضح ايش اسباب عدم النصر واضح لا يجب ان نعلم هذه القاعده هذه المشكلة التي تقع فيها الأمة عدم استعاب هذه القضايا يريدون أن يستجعبوا وما النصر إلا من عند الله وقال لك النصر من عندنا عياذا بالله النصر من عندنا فيه إسلاح وتآلف في الديمقراطي مع العلماني مع الشيوعي مع البر مع الفاجر مع السكران والصاحي وقال له ما فيه إشكال عياذا بالله يقولون ومن نصر الا من عندنا ونزل ماذا يقول الله عز وجل ومن نصر الا ان عندنا ان الله دافع عن الذين امن فهذا حفظ الله للمؤمنين حينما يكونون هم مؤمنين ان الله دافع عن الذين امنوا حسب الايمان الايمان طبعا الايمان وهذا الايمان اتباع الاوامر واجتناب النواهي ايه اتباع الاوامر واجتناب النواهي وتحقيق العبوديه بالله عز وجل وعلى حسب ما عند العبد من الايمان شوفوا العباره ما اجملها وما احلاها وعلى وعلى حسب ما عند العبد من الايمان تكون مدافاعه الله عنه تكون ايه مدافاعه الله عنه المدافعه بحسب ايه الايمان فلننظر الى هذه المدافع عن كيف الان اعدائنا يسيطروا علينا واحتلوا يعني بلادنا وانتهكوا الاعراض واختصبوا الكرامه ولا حول ولا قوه الا بالله لماذا ان الله دافع له في اشكار في الايمان قاعده مدافع او ان شك في هذه الايه او ان شك في يعني في دفاعه رب العالمين مستحيل لا يمكن ابدا الله عز وجل لا لا يخجل ابدا سبحان من الله ذاع عنا الذين امنوا اذا الاشكال في الايمان هذا كله يا اخواني من معاني الحفظ ونتوقف الان هنا بارك الله فيكم اذا كان في عندنا عندكم سؤال او شيء فتفضلوا